سبحان الذي أسرى بعبدي شهدنا في الأرض إن كتاب في الأرض ما ردين Kiitos. No better ولا تقربوا أَفَا أَسْفَكُم رَبُّكُمْ ذِلْدَنِي نَوَد تَخَذ مِنَّا الْمَلَاء بعمده ولكن لا تفطه لتسبيحا لا إلا يَقُولُونَ مَن يُعِذُّنَا مِن الَّذِي ظَلَمُوكَ أَمْ عَلَمَ يوم يدعوكم فتجيبون بحمد I in Why Amen. In... ...neu... No... Kiitos Se <tuh> <tuh> oh No. <laughs> Oh, Ai, yeah. وقالوا it huh?